قيل عضى عن من المدينة تكفل بالحرام حامل ضعينة قيل عضى عن الصبغ من المدينة تكفل بالحرام حامل ضعينة قيل عضى عن الصبغ من المدينة بوة وتحرسك كل سناد عيد الاخوه كلهم رجلا وزادوا في دوه والخضر العاقل مرتب بينا والخضر العاقل مرتب بنيل ريدينك كف بن هرامه عمل عينه طلعت به يا بو جلال صور حفت تصور الرساله وبفاضلت وزن وابو فاضل توزم بالكفالة وخدرها ضربة تستعرى بيمينة خدرها ضربة تستعرى بيمينة خلع وضعنا الصبغة من المدينة نكفل شبهت ايده بديها وبو فاضل شبهت ايده بديها و غدا يرفي اللي وان اخوة عليها لهواشم بس يوقف محاوطيها لهواشم بس يوقف محاوطيها و اخوها og'ol hay jab nab ayna ayna nab da'n sibg min min يقيلها خدريتي بحث سيافي مستور يا زيانة بالشدة تدريني مبخور يقيلها خدريتي بحث سيافي مستور يا زيانة بالشدة تدريني مبخور يا ظلبي يا رغو جودي منشور اساد يا بيطوب وحد عرينا اساد يا بيطوب عرينا احنا <تصفيق> وضعنا الصبغ منين و موجود عدوج في النا ياصل موجود انا لديني و وجودش لزمود زنود انا بصحل و غيبة فعلي مشهود العداف انها يا زي انا بتدنالي انا العداف انها زي انا بتدنالي انا سربت مني ملي ملي ديكفك فين <صفيق> حرم حمل ضعينه لا لا وانا سربت مني ملي ملي ديكفك فين حرم حمل ضعينه تيجي لا تشوف وعرفك يا شيم انت تشفلي إلا بشافتك من سر دليلي وعرفك يا شهم انت تشفيلي قوة أخويا بكلامك والله حالي قوة أخويا بكلامك والله حالي دليلك لفني يا أخويا بحنينا دليلك لفني يا, دليل يا أخويا بحنينا الهندسه الصوتية والتوزيع كرار الموالي كرار الموالي الرادود الحسيني المبدع علي هاشم البدراوي كلمات الشاعر الحسيني القدير السيد سعد الذبحاوي تكفل بالحرم حامل ضعينه